بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذذ وربك فكبذ وفيابك فطهذ والرجز فاهجر ولا تمن تستكفذ ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون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 كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لنك من المصلين ولم نكن طعم المسكين